إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار والفلك التي تجري في البحر وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ وبث فيها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون